بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عبث وتولى عبث وتولى عله يزكى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يزكى فتنفعه أما من استغنى أم من استثنى، فأنت له تصدّى، فأنت له تصدّى، وما عليك ألا يزكّى، وما عليك ألا يزكّى وما وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَأَمَّا لَنْ يَجَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَمَهُ تَلَهَا كلا إنها تذكره كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره بيصحب مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة بأيدي سحره كرام زراره بأيدي سحره كرام زراره قتل الإنسان ما أحره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 ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لم ما يقض ما أمره كلا لم ما يقض ما فاليوم الإنسان إلى طعامه. ان نصبنا الماء صبا ان نصبنا الماء اصبا ثم شققنا الارض شقا ثم شققنا الارض فأنبتنا فيها حببا وعين ب وقبة، فأنبتنا فيها حبة، وعين ب وقبة، وزيتون ونخلة، وزيتون وحدائق غلبة، يقول ذا وفاكهة وابى وفاكهة وابى مسعا لكم, لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصف لا يزج في يَوْمَ يوم يفوه المرء من أخي يوم يفوه المرء من أخي وأمه وَ وصاحبته وبنيه وأم صاحبته وبني لكل أمرٍ منهم يومئذ شأن يغني لكل أمرٍ منهم يومئذ شأن يغني ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ مسترة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة عليها غذرة ترهكها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة